والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هابا الذي كنتم به تستعجلون وفي الأسعار هم يستغفرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا فورب السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحقكم سَلَما ان كن تنطقون هل ا Hvala što انفصل كمن سوانحه قولا سعود النار طيب Thank <laughs> you